بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يرهم يأكلون ويتمتعون ويلهمهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستعجلون وقالوا يا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 أنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن وارث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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخت فيه من ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى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 قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فأظهرني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 عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم الموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي اني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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا الانط اننا مننجهم اجمعين الا من الغابرين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 في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من شجير إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن هارب سبيل المقيم إن في ذلك آية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فالتقمنا منهم وإنهما لبِإِما ممُبين